بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربك باذن ربك الى صراط العزيز الحميد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 إذ آجاكم من ألف فرعون يسوم لكم سوء العذاب ويذبحون أبناؤكم ويذبحون أبناؤكم ويستحيون نساؤكم وفي ذلك بدء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 يَكُنْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتَنَا فَمَن يَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ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 ويسقى من ماء صديد يتجرهه ولا يكاد يسيقه ويأتيه الموت من كل مكانه وما هو بميت ومن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 إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَرَسُولُ اللَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَتَبَعًا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 فأنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلاب ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة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 ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بذنوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البواء جهنم يصلونها وبئس القرار وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْذَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ قُلْ لِعِبَادِيَا الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوهِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَمْرٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا يَنفَعُ فِيهِ لَا خِلَانَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وأنزل من السماء ما فأخرج بكي من الثمرات ازق لكم وسخر لكم الفلك لتجري في بحر بأمركي وسخر لكم الأنعام. وَسَقَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ذَائِبَينِ وَسَقَّرَ لَكُمُ الْعِيَلَ عَنِ النَّهَارِ وَأَكَلَكُم مِن كُلِّ مَا سَألْتُمُوهُ وَإِن كُنتُمْ نَعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِن الصفا و اذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا و اجنبني وبني ان نعبد الاصنام ربي انهم اضلوا كثيرا من الناس فمن يتبعني فانه من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك وكور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير في زرع عند بيتك المحرم بنا ليقيم الصلاة فجعل أفئدك من الناس تهوي إليهم ورزقهم ورزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إلك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر بر إسмаيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء سبن الله غافلا عما يعمل الوالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وَأُنْذِرَ النَّاسُ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أولم أَقْسَمْتُمْ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 طيران وتوشان وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلا للناس ولينذر به وليعلموا